Ammo من أنهاري كيف السبيل إذا لصوغ مشاعري كهدية؟ فلا بطالب طالب لم أسعى يوما للمديح ولم أر شيئا من الدنيا والديناري ابن العقول وهذه هي متعتي وسعادتي في ذلك الإعمار أنا.